يصب فوق راسه من عذاب الحميم لق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنت به سمترن ان المستقيم في مقام أمين جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فََاكِهَةٍ آمِن لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّ إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ترتقب إنهم مرتقبون